جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين يقول السائل هل الذي أنقذ حاطب رضي الله عنه من العقوبة أنه شهد بدرا وهل الفعل نفسه له عقاب الفعل له عقاب لكنه ليس من الأمور التي عليها حد مثل مثل الزنا ومثل السرقة ومثل وإنما هو له عقاب له عقوبة عند الله تبارك وتعالى لكن الله عز وجل حفظ حاطب في هذا الأمر وحماه ورزقه التوبة ولهذا قال العلماء أن قوله اعملوا ما شئتم ليس معنى ذلك أنهم عصموا من أي خطأ لا, لا, لا يقعون في خطأ بل قد يخطئ بعضهم قد يقع في خطأ قد يقع في ذنب قد يقع في معصية قد تكون كبيرة قد يقع في شيء من ذلك لكنه يوفق للإنابة والتوبة والرجوع فالجنة وجبت لهم كما, كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعل الله اطلع على أهل بدر. وقال قد وجبت لكم الجنة وإعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة وفي لفظ فاني قد غفرت لكم فهذا لا, لا, لا, لا يمنع من أن بعضهم قد يخطئ وقد يقع في معصية أو في ذنب لكنه من أهل الجنة فيوفق لي التوبة إلى الله عز وجل من ذنبه كما هو الحال في قصة حاطب رضي الله عنه في بعض الروايات ذكر أن الكتاب أخرجته المرأة من قرونها أي من شعرها فأي الروايتين أصح؟ كلتا الروايتين صحيحة من قرونها ومن حجزتها وبعض العلماء جمع قالوا لعل ضفيرتها طويلة ضفائر المرأة طويلة جدا فتصل إلى الحجزة فتكون في في ذؤابتها في قرونها يعني في جديلتها وغرست الجديلة في حجزتها مبالغة في الإخفاء وبهذا جمع بعض أهل العلم بين الروايتين يقول حفظكم الله ما الحكمة من كون أهل بدر خصوا بهذا الفضل الزائد عمن جاء بعدهم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهل بدر لهم سابقة عظيمة وقدم راسخة وسبق في في نصرة الدين مع قلة في العدد والعدة ومع قوة شديدة عند أهل الشرك والكفر فلهم أمور كثيرة تميزوا بها نالوا بها هذا الفضل العظيم والموعود الكريم من الله تبارك وتعالى والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما صحة هذا الدعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه لم يثبت ويغني عنه مثل ما مر معنا في, في, في هذا الدعاء وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب لك